ولها صدق حاجة تقولها لي مهما تعيد وتزيد من اللي يضمن لي أني ما ندمشي مرة تاني كمان ولها علّق روحي معك من تاني بحلم جديد ما هو عنده حاجة يعملها كم عمالها زي المان ولها صدق حاجة تقولها لي مهما تعيد وتزيد من اللي يضمن لإني من دمشي مرة تاني كمان ولا هعلق روحي معك من تاني بحلم كدير ما هو كان عنده حاجة يعملها كان عمال تبقى لأخرتها من الأنوة عايبتي بزياده مش هتلاقيني تاني مهما يكون ولحاياتي الجاي عيشها عشان بس استناك من اللي استني حاجة مش جاية إلّا لو مجنون تعبت بزياده مش هتلاقيني تاني مهما يكون ولحاياتي الجاي عيشها عشان بس استناك تتن حاجه مش جايه الا لو مجني